والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما تكلمنا عن البارحة تكلم اليوم عن قوله تعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصره من كلام الحافظ ابن كثير يقول وقوله الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيع ويعبده وحده لا شريك له قال ابن عباس يعنون من يعمل بالطاع فتقر به اعينهم في الدنيا والآخر قرة عين المؤمن من أبنائه وذريته لا تكون إلا إذا راهم مطيعين فهذا هو المقصود أن يسال الله على أن يعطيه ذرية مطيع وقال الحسن البصري لما سئل عن هذه الآية فقال أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل وقال ابن جريج في قوله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أنهم يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم الله للإسلام لا يما هذا الدعاء يتأكد في حق من له قريب مشرك أو كافر وكان هذا كثيرا في اول الإسلام. كما روى الامام احمد عن جبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد بن اسود رضي الله عنه يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددنا أن راينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت يتمنى انه لو كان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تمني لا يفيد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 لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة من جاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباط، وفرق بين الولد وولده، حتى إن الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن دخل النار، فلا تقر عينه أهديه للإيمان ولكن يظل يتألم لأن له قريب مشرك، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها تلك التي قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقوله واجعلنا للمتقين إماما قال ابن عباس والحسن وقتاد وغيرهم أي اجعلنا أئمة يغفذا بنا في الخير وقال غيرهم هداة مهتدين دعاة إلى الخير فأحب أن تكون عبادتهم متصلة حب أن تكون عبادته متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقه جارية كما ذكرنا أن هذه الفقرة الجزئية الرابعة من صفات عباد الرحمن ذكر الله وتعالى أمثلة في عدة جوانب أمثلة في جانب تحقيق الإيمان أمثلة في جانب البراءه من الشرك أمثلة في جانب الحفاظ على ما عندهم بتجنب اللمم واللغ وهذا ما مر في الايتين السابقتين وهذه الايه تمثل فقره بذاتها حيث انها تذكر جانب آخر وهو جانب حب تعدي الطاعه وأن يكون هذا هذه الطاعه مورثه للأبناء والذريه ولكل الخلق لأن المؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا كان محبا أن ينتشر الخير وأن ينتقل إلى الغير فإذا كان العناصر الثلاث الماضية تكمل جوانب شخصية المسلم في ذاته فلا تكمل إلا إذا كان محبا لأن ينتشر ذلك الخير وهنا يكون هناك مدخل للحب الطبيعي بمعنى إذا كان المسلم بصفة عامة محب لأن يهدي الله على يديه أي رجل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فإنه نتيجة محباته الطبعية لزوجاته وأولاده ووالده فإنه يكون هناك رغبة أكثر في أن يكون في هداية هؤلاء إن كانوا على غير الهذى ولذلك أكثر من يكون الإنسان حريصا على هدايته والده وولده ولذلك لما أرد عمر رضي الله عنه أن يبين للعباس رضي الله عنه مقدار حرصه على إسلامه يوم أن كان كافرا لما كانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقرعين إذا رأى قرابته قد أسلمه قال عمر رضي الله عنه للعباس والله لا, لا إسلامك كان احب إلي من اسلام الخطاب يعني هو كان يود اسلام والد وكان يود اسلام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يود إسلام كل الخلق ولكن كان هذين الاثنان لهم رغبة خاصة في قلبه أن يهديهم الله الأول لمكانه منه والثاني لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر رغبة في إسلام العباس رضي الله عنه ها هنا نلحظ كما لاحظنا هنا إن ال ال ال ال الآيات تسوق بعض الصفات بباب باب الترغيب, الترغيب المؤمنين فيها وتفنانة الآيات في الأساليب كنوع من قطع الملل ولكي يكون الكلام أثبت في الذهن فلا تجد الايات تسير على وتيره واحده يعني ها هنا يقول والذين لا يشهدون الزور فها هنا اسلوب تقريري ثم اللي بعده اسلوب شرط والذين إذا ذكروا بآيات ربه او قبلها واذا مروا باللغو فيبقى استخدم اسلوب التقرير وبعدين اسلوب الشرط من الطف الاساليب في تعليم خصال الخير تعليم المؤمن أن يسال ربه خصل من خصال الخير لأن هذا يتضمن الترغيب فيها وزياده الترغيب فيها يحصل من أن هذه إذا علم المؤمن أن ربه يعلمه أن يسأل هذه الخصلة اذا فهي خصلة محمود وهي مرغوب فيه إذا فهذا ترغيب فيها الأمر الثاني ان, إن المؤمن الذي يعرف السنن الشرعية والكونية يعلم أن الدعاء لا يكون إلا عن رغبة صادقة لا يوجد إنسان يسأل الله تبارك على الهداية وهو يأخذ بأسباب الضلال، فإذا الذي يسأل الله تبارك على أي شيء يسأل الله تبارك وتعالى هداية ذريته، فلا بد أن يعلم انه لا بد أن يوجد عنده رغبة حقيقية صادقة في هذا الامر وأن أثر هذه الرغبة وأثر هذه الإرادة. من آثارها أن يسأل الله تبارك وتعالى أن تحصل هذه الإرادة، ولكن ثمة أمور أخرى وهو أن يأخذ بالأسباب الشرعية والمادية لحصول ذلك. فإذا هو عندما تلقن الآيات المؤمنين دعاء في أمر ما، فإنما تلقنهم أن هذا الأمر أمر محمود في ذاته، وتنتقل بهم خطوة على طريق العمل من أجل ذلك الأمر المحمود، فأول هذه الخطوات هي الدعاء. وبالتالي صار هذا الدعاء مهيجا للمؤمنين إلى أن يبحثوا عن باقي الأسباب لكل الأمور كل ما يرجو المؤمن من خير وكل ما يخشاه من شر أول أسبابه وأوسطها وآخرها الدعاء والتوكل إنسان يريد أي إياك نعبد وإياك نستعين فأي شيء الإنسان يرجو أو يخافه أول سبب يأخذ به أن يدعو الله تبارك تعالى الدعاء فرع على التوكل وأثناء ثم يبحث عن باقي الأسباب وهذه الأسباب الباقية وهو يعمل بها أيضا يدعو وإذا فرغ من الأسباب دعا فإذا لقن المسلم الدعاء في أمر من لذلك فهذا يتضمن الترغيب ويتضمن بداية العمل بداية العمل من أجل <تصفيق> ذلك الامر فمن ثم نستطيع ان نقول ان هذا الدعاء الوجيز وذكره في سياق صفات عباد الرحمن كانه بيقرر أصول النظام الاجتماعي في الإسلام طبعا هذا مقرر يعني في آيات اوفى واكثر وضوحا لكن هذا من ضمن صفات عباد الرحمن انهم يقيمون اسرهم المجتمع المسلم لبنته الأسرة هذه قضية يعني اضطرب فيها الخلق اضطرابا كثيرا وبعض الأحيان هدموا الأسرة تماما وقالوا شيوعيه المال والجنس ينزو الرجال على النساء ويلدون أطفال رسولهم إلى الملاجئ ظن منهم أن هذا يزيل الصراع قالوا أن الإنسان عايز المال عشان حاجاته وعشان يورفه الأبناء طب مش هنخليه ابناء لا يعرف له ابنا تهدمت المجتمعات عندهم وتراجعوا عن هذا في غضون شهور قليلة والشيء لا عندما يكون باطل من كل الوجوه يكون انهياره سريع وحينما يكون في شيء من الحق يصمد بعض الشيء ولذلك أعاد نظام الأسرة ولكنه نظام مهلهل وهو في طريقه بإذن الله تركت على مجتمعاتهم في طريقها إلى الانهيار نتيجة ضعف النظام الأسري وهذا كلام لا يقوله المسلمون نما يقوله مفكروهم و... ومنظروهم وفلسفتهم هذا الكلام يقال في أمريكا وأوروبا من الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لكن البعض أحيانا يظن أن أعمار الأمم كأعمار الأفراد تقص بالسنين أو بعشرات السنين أعمار الأمم تقص بما هو أبعد من ذلك وهذا هم يدركون من 30 سنة أو 40 أو 50 أو أكثر أو أقل وهم يدركون أن أنهم في طريقهم إلى الانهيار لما خالفوا السنن الشرعية والكونية وقلصوا نظام الأسرة وهم لأنهم يعجزون أن يتراجعوا على الأقل في هذه الآونة عن الحضارة التي بنوها على نظام يجعل نظام الأسرة هش إلى أبعد الحدود فعلى على الأقل بيحاولوا يصدروا هذا النظام الهش إلى أولاد المسلمين، حاولوا يرفعوا وصاية الآباء على الأبناء، يحاولوا يفسدوا العلاقة بين الزوج والزوجة، يجعلوا المرأة تتمرد على سلطة الرجل إلى نحو ذلك، على أي في هذه هذا الدعاء الوجيز اشاره سريعه سريعة ويعني لطيفة وخاطفة. لأصول النظام الاجتماعي في الإسلام أيضا فيها وده بيتكرر كما ذكرنا لعل الصورة كان فيها نماذج كتير من الإعجاز البلاغي والبياني مرة حتى أمثلة من الإعجاز العلمي كان ما كانش في الصورة حاجات كتير في النواحي التشريعية وان كان هذا باب عظيم من أبواب إعجاز القرآن أو من أبواب عظمة الإسلام ككل هذه التشريعات السامية التي يضطر عقلاء الكفار إلى الاعتراف بأنه لا صلاح للعالم إلا بها كما قالوا في الأزمة الاقتصاديه الأخيرة وإنه إذا أرادوا عدم تكرارها فعليهم أن يأخذوا بالتشريعات الإسلامية في تحريم الربا وغير ذلك ها هنا الـ الـ ايضا دائما الامور التشفية دي نلمح فيها التكامل بين الشرع والقذر وحسن توظيف السنة الكوني يعني حب الاباء للابناء هذا حب فطري يجده الناس في قلوبهم حتما ربما يساء توظيفه كما يقولون ان الانسان ليس فقط يريد أن يجمع لنفسه ثروة ده إذا كان وجد وسيلة يكدث ثروات لأبنائه وإذا أوجد عندهم كما نوع من أنواع الجشع والصراع الطبقي وإلى غير ذلك البديل ليس الغاء الابوه والبنوة ولا مطالبة الخلق بأن يعاندوا سنن كونية موجودة في فطرهم وإنما حسن توظيف هذه السنن فإذا محبة الزوجة محبة الميل إلى الجنس الآخر توظف في إطار علاقة زواج هذه العلاقة الغرض منها تكوين لبنة من لبنات المجتمع هذه اللبنة المطلوب منها إفراز أفراد يقومون بدين الله تبارك تعالى محبة الأولاد بدل أن تسير في الجانب المادي فلا تفيد بل تضر في كثير من الأحيان يسير معظمها في اتجاه جانب حب أن يكون للإنسان ذرية صالحة تزيد في حسناته في الواقع إن يعني دائما المناهج الأرضية تظن ان بجرد قلم أو بقانون أو بنظام فلسفي يمكن انتزاع رغبات فطرية موجودة في نفوس الخلق وهذا لأنهم ليسوا هم الخالقين أما الخالق فهو يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذا كان من أدلة ان القرآن من عند الخالق إن القرآن لم يطلب الخلق أن يعاندوا سننا كونيه ولا أن يصادموا ما خلق فيهم ولكن أن يوظفوا التوظيف الأمثل ولذلك أي رغبة في الإنسان لابد يكون لها غرض علف يأتي الإشارة في ذلك في آخر ما بقي لنا من الصورة إلا آيتين إحداهما فيها جزاء عباد الرحمن وأنهم يجزون الغرفة بما صبروا هذه قضية بعض الكفار لأنهم حرفوا وبدلوا وحذفوا من كتبهم تفاصيل الإمام باليوم الآخر هذه قصة طويلة قد نشير إلى بعض فصولها في المره القادمة ان شاء الله تبارك تعال فإذا يقولون أنتم قرآنكم في أن الجنة فيها حرعين والجنة فيها كذا هذه المتع, المتع الحسية كيف تكون في الجنة نقول وكيف كيف يعطيك ربك حب لهذه الشهوات ثم يأمرك أن تصبر عنها ثم يكون من لم يصبر أخذها وأنت ظللت محروما منه هذا لا يكاد يوجد في الفطر لذا لما يزعموا أنهم تساموا على هذه الشهوات تجد أنواع من الانحرافات ال ال ال ال الكنائس بتدفع ملايين تعويضات تحرشات جنسية ونحو ذلك في أوروبا وأمريكا لماذا لأنهم صادموا السنن وان النفس البشرية التي تجد أمامها أنواع من الشهوات ثم لها انها ستحرم منها أبدا تظل تتمرد بينما يقل المؤمن الدنيا صبر ساعة فأصبر تجزى هذه الشهوات بأوفر وأتم ما تكون وبلا ضرر وبلا مفسد فضلا هو يوجد في الدنيا متسع لتفريغ هذه الشهوات وأما من لم يجد هذا المتسع أو لم يجد وجد هذا الأمر أضيق مما أخذه من ترك لنفسه الحبل على غاربه فليصبر في الدنيا وما الدنيا في الآخرة إلا لحظة ثم يكون في الآخرة يجزى جنة بما صبر. فحتى ولو لم يكن الوحي قد جاء يعني بهذه التفاصيل فإن هذا موافق للعقل والفطرة من كل الوجوه من أنه من صبر فلا بد وأن يأخذ جزاء ذلك الصبر. وهذا يعني قوله تاركت على أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يعني يوجد ما يشبهه حتى الآن فيما في أيديهم من أن كما سنشير بعد ذلك القضية هنا إنه إذا كان يحب الولد فليوظف ذلك الحب في اتجاه وليخرج هذه الطاقة وهذه العاطفة في اتجاه أن يحب له الهدايه وأن يحب له أن يكون ممن يطيع الله تبارك وتعالى. أيضا هنا بنلحظ كما نلحظ في أدعية القرآن ككل هذا باب من أبواب البلاغة القرآنية العظيمة جدا الأدعية الجامعة وديزة اللفظ عظيمة المعنى تجد تلاقي الناس لما تدعو يقعد يسأل أمور تفصيلية كتير بينما لو رجع لأدعية القرآن يجد فيها الألفاظ الجامعة تجد إيه أجمع من لنا من أزواجنا وثريتنا قرة لا جامعة خيري الدنيا والآخر قريب جدا من هذا ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه واقنا عذاب النار من الأمور العجيبة أن الـ الـ الآديب الألماني جوتا هذا أحد أشهر الادباء الألمان من يسمونه من عصر النهضة إلى يومنا هذا. اقتبس أدعية القرآن، فوضعها في شعره بالألماني. وذا باب آخر من أبواب الإعجاز نحنا قلنا الإعجاز مش لغوي فقط. نقول إن غير العربي قد لا يدرك ال قد لا تأخذه حلاوة النظم القرآني وثلاثة ألفاظ وعذوبة معانيه ولكن الرجل ده وجد ان هذه المعاني لو نقلت كما هي إلى لغة غير اللغة العربية بس مع المحافظة على معانيها الجامعة وجد إنها يعني لها رونق ولها صح وهو لا يخفي يعني يتكلم تصريحا يذكر الآية من الترجمة الألمانية للقرآن ثم يذكر كيف وضعها في أبيات من نظمه في لا سيما آيات الأدعية وآيات التأمل في الكون وكان في غاية الـ الـ الـ الانبهار بهذا الجانب قلت لم يكن في قرآن المسلمين إلا روح التسليم لله تبارك وتعالى والإذعان بعظمته لكفاه ذلك والبعض يقول أنه كان مسلم يكتم إسلام ومشهد قضيتنا القضية هنا إذا كانت تكلم على الإعجاز لا ده المعاني الجامعة حتى ولو خدتها خارج اللغة العربية ما ذالت بتستولي على إعجاب ودباء ومفكرين وهم عند أقوامهم من العظماء أما يجي الأقزام الموتورون ويقولوا لا أصل القرآن فيه دا أنت من تجعلونهم هم ارقى الخلق فهما لا سيما في باب الأدب والتذوق نحو ذلك يعترفون ويذعنون ليس يعني أمام القرآن بل ربما لو اقتبسوا المعاني فقط يرونها أنها في غاية الروعة وتورثهم إذعان عظيم جدا فكيف عندما تقرأ بنفس ألفاظها وبنفس لغتها الجميلة أن المسألة بيبقى اللفظ الـ الـ الـ الاسلوب وقع الكلام كل ذا والمعنى جزء منه هو مع انه خذ المعنى فقط ظل هذا الكلام عنده يعد من افضل اشعاره ولذلك حتى جمع بعض خلص من كل دواوينه ما تأثر فيه بالقرآن ونحو ذلك وجمع في ديوان واحد من دواوين المقصود ان الأدعية القرآنية الجامعة يعني من أعظم ما يعني يكون فيه كيف يكون سلاسة اللظ مع المعنى الجامع الشامل وحبذ لو تأدب الناس في الدعاء واعتمدوا على الدعاء المأثور سواء في القرآن أو في السنة لأنه للدعاء اداب أخرى يعني ليس هذا مجال تفصيلها ولكن على الأقل إن اعتمدت في دعائك على المأثور ضمنت أنها يحقق فيها كل شروط الدعاء من تقديم الثناء على الله تبارك وتعالى من عدم التعدي في الدعاء من سؤال الأمور الجامعة النافعة في الدنيا والآخرة حتى لا يسأل الانسان شيء قد يكون ليس بنافع إلى غير ذلك ففي الواقع يعني هذا كان يعني لو نظرنا للايه من جهة الجوانبها التشريعية هذا جانب عظيم من جهة تكاملها مع صفة عبد الرحمن هذا جانب من جهة أنها دعاء هذا جانب آخر لعلنا يعني نشير إلى طرف منه مع يعني تمام ما ختم الله تبارك وتعالى به الصوره في مره قادمه ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب